يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَالِقُوا الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا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 فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرد منه حب متراكبا ومن النخل ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات.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 قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ ربكم فَمَنْ أَبَصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَفَ عَلَيْهَا وَمَا أَنَى عَلَيْكُمْ بِحَفِيظُ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 لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائب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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الشياطين الإنس والجن يوحي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه, وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أبتغي حكما؟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 سبيله وهو أعلم بالمهتدين.